بسم الله الرحمن الرحيم أسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير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 117. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون 118. والله عليم بذات الصدور 119. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من 111. قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله 112. والله غني حميد 113. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 114. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم 115. وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بِمَا تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابل ومن يؤمن الله ويحمل صالحا يكفّر عنه سيئاته ويُدخله جنّات ويُدخله جنّة تجري من تحتها الأمّار خالدين في أبدا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 إلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واطيع الله واطيع الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين 112. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون 113. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم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 129. اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه الْمُفْلِحُونَ